ولمن ولمنا جمعنا حبك الطاهر تقول لي اعد وين صوتك بحرمه وياي ولمنا ولمنا جمعنا حبك الطاهر ولمنا, ولمنا ولمنا وذكرك زال كل ولمنا هذه الأبيات إن شاء الله وبركة هذه الأبيات وصلنا هناك مريض في السرطان يسألكم الدعاء وطلب دعاء خاص بقضاء الحاج إن شاء الله وشفاء هذا المريض منكم وبالخصوص أن أبلغكم ولمنا ولمنا جمعنا حبك الطاهر ولمنا وذكرك زالك الهمن ولمنا الأبون هالفضل يرجع ولمنا ولمنا الغذون المحب الحي دريه يا اهل الغذون المحب الحي دريه الحي دريه